اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ويل المغضوب عليهم ولا الضالين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستخون وإذا كانوهم أوزنوهم يخسرون أَلَا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب ويعني يوم الذي للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معدد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل رون على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عرب بهم يومئذ لمحجون ثم إنهم نصار الجحيم ثم يقال هذا الذي قمتم به تكذبون كلا إن كتاب الأدرار نفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مقوم يشهده المقربون ان الانغام في نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضره النعيم يسقون من رحيق مخدوم ختامهم مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا معوا بهم يتغمسون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكه وَإِذَا رعوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عَلَيْهِمْ عليهم حافظين فاليوم الذين مِنَ من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير إن بطش عبك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الغدون ذو العرش البجيد فعادل لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من رائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح